مَنِ ٱعْمَلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُم نَّصِيرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِى ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ ك لهم عذابٌ من رجس أليم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل لكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة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 ما شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسف من السماء إن في ذلك لائت لكل عبد منيب ولقد أتينا داود منا فضلا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 وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَعِيرٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حِرَبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ وَجِفَانٍ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 دابه الارض الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما ل أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ عِنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِذْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طيبة ورب الغفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتي.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 وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّهُمْ مُمَزَّقٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان إلا إلا لنعلم من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 Allah berkata, "Sesungguhnya Allah adalah Penguasa segala sesuatu. Dia adalah Penguasa yang Maha Kuasa. Dia adalah Penguasa yang Maha Kuasa. Dia adalah Penguasa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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان صددناكم عن الهدى بعد اجاءكم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 رسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن بما أرسلت به كافرون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 تَتَقَرَّبُكُمْ عِندَنَا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضعم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 عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم ما يقول للملاك أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار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 يريد أي صدقم عما كان يعبد آباؤكم و قالوا و قالوا ما هذا إلا افكم مفترات و قال الذين كفروا للحق لَمَّا جَاءَهُمْ إن هذا, إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا عليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشر ما أتيناهم فكذبوا رسله فكذبوا رسله فكيف كان كثير قل إنما أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد Kul maa saya ltkum min ajrin, fahu ltkum. In ajriyaa illa ala Allah, wahhu ala kull shayin shahid. Kul inna Rabb yaqdf bil haki ala mul